أوجعيني يا جراحي أوجعيني لا تراعي من بكائي وأنيني أوجعيني يا جراحي أوجعيني لا تراعي بكائي وأنيني أوجعيني واضربي في كل قطر بقديل أو طريد أو سجيني أوجعيني رغم مصابي غافل ما زلت لم يعرقت بي أو جعيني لم أعد أخشاك إني بدت أهواك إذا ما تهتويني <تصفيق> امنعي طيري من التحديق هاتي كل ما عندك من جور السنين وأي عيني أصناف المآسين جذر المشهد واستبكي عيوني مسقي قلبي بانواع البلاء يا يا واجعل الهم رفيقي وقريبي وقريبي ومويني مشيني لا حتى تضيء الرحمه في القلب الحزين واختي اعرضي فانا العرض غالي أتمنى دونه لو تذبحيني أثقلي قيدي إذا ما شئت عسفا واستحلي موطني دوس عريني لي ازداد باسا كلما امعنت في تسفيه ديني اوجعي كل جرح منك باحر من عذاب والاسافه سفيني اوجعي لي رق الجروح ان تابا بالنفس عن عيش الوجودي وطني شي ووطني العهد والشتى من ارتقا بالروح عن احلى وطيني وما يطيل العلياب وط الفوت الموت بالفتح الضنين يا يا جراح يطال ولكن انت كالقطرات في بحر يطير اوجعي بِنَفْسِي عَلَى عَيْشِ الْمَوْجُودِ يَا جِرَاحِي رُبَّمَا لَيْ وَلَكِنْ أَنْتَ كَالقَطْرَةِ فِي بَحْرِي يَا لا زمان بالنفس عن عيش الوجودي والطيش رفطيش عاد رشدا فتقابل الروح عن وحل وطيني